أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني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 اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا, وتكلمنا وتشهد أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا فاستبقوا الصراط فان بصرون ولو نشأوا لما سخناهم على مكانتهم فمستطاعوا فمستطاعوا مضيوا ولا يرجعون.